قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجري إلا على الله وما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 لا إله الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم ليؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أفوسهم إني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 Altyazı M.K.